وََّذينَ آمنَلُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِلَ نُكَِّرٌَّ أَنْهُم سَيئاتِهِم وَلَنَجَزًاَّهُم وَلَ نَجَزًاَّهُم أَحسَنَ الذي كَاموا يَعنَلون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 جَعَلَتْ فِتْنَةً النَّاسِكَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَحْلُمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اقوالهم وافالم ما افالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون